يبقى هذا منهج من يا أخوان منهج المداخلة هو كل اكتبأ ما تخلي ما تخلي هو ربيع ابن هدي دا كانون آه هو عيش 1200 سنة ولا إيه هو ربيع دا عيش 1200 سنة كل الثابت حط ختمه ختمه دا والله لأن كانت كل هذه الكتب هو لا تبقى يبقى دا إمام الأئم ولهذا لا تسمعوا عما يقال هذا الرجل هذا رجل صاحب سنة يا أخواني مش هذي كذبة إبريل دي كذبة إبريل كذبة إبريل هذا الرجل صاحب سنة ورفع لواءها لا تسمعوا ايه وعادي سبعنا ما دقل ويقولك رابعي ما ايه عالم من عالم السبيل يا أخي أنا فأعطيك شيء ما بلوك برجل أثنى عليه أئمة العصر ابن باز والألباني والعثيمين والعبد والناس يقول لنا نقول إيه بل قال الألباني شحيح التذكية قال الألباني شحيح الكلام قال الألباني فريد عصري في هذا الباب إن حامل لواء الجرح والتعديل بحق في هذا العاص الشيخ ربيع المتخيل أسمع بعل من إن شاء الله فيه وأطالع كتبها ما أدد إلى أصول السنة. لكن دائما من كان بيته من زجاج فل... فلا يلقي الناس بالحجار لهذا اتفق كل هؤلاء لأنه يرد التغلاء على الهجمة عليه. نحن يا سيد لسنا ربع المدخل ونسب ليلة ونهار وعب الطغوط معنى غير ما يكون ربع المدخل وانت لو استقمت على هذا المنهج ستكون متخاليا احد الاخوه في بلد جند الجنود في بلده في انتخابات مجلس الشعب فكان على العين والراس والصوره فكان على العين والراس فعرف الحق قبل الرئاسه فلم يدخل فكان متخاليا طب منين قالوا 40 متخالده اخرى طب كان في الشعب والصوره مش متخال فلا تسمعوا يا اخواني لا تسمعه لا تتحمل كلمة دي لا تتحملها والله لا تتحمل الصد عن علماء المسلمين لا تتحمل الصد عن السنة انت حر